من القاهرة. ما عايز دي سينه لما يمراد كان اكثر فاتر كان كان هنا وينزل تحت باين صح الطبق ده طالع نازل من اول رمضان ده كان مسينه هو طبق مين رمضان في السنة إعداد وتقديم منال ماجد هندسة إذاعية أسامة القاضي بكم حلقة جديدة رمضان في السينما زي ما عودناكم في كل اسبوع من هذا الوقت هتستمتعوا برمضان في السينما ويمكن دفن العزيز قال لنا في قولة حلقاتنا احنا بنحاول نعود توقف السينما في رمضان اللي بتوقف علشان مالي هذا الشهر من عادات وتقاليد في مصر سواء كانت روحية او كانت ايضا عادات اجتماعية الناس بتتجمع اكتر الصهرات بتكون يا في المساجد يا في نتجمع مع بعض, بعض في البيوت ربنا طبعا يرفع أننا أي سبب يخلينا أو يحرمنا من هذا التجمع يا رب، ومش رفضني زي ما وعدناكم دايما الأستاذ كمال القاضي كاتب والنقد السينمائي برحى بحضرتك فعلا. أهلا بيك أستاذة أهلا وسهلا. حلقتنا النهاردة حل مختلفة حلقة خاصة جدا لأن بالتأكيد وإحنا في رمضان لازم نتذكر معكم يوم العاشر من رمضان. العشر من رمضان ليه ذكرى مهمة جدا عند كل مصري ومش كل مصري فقط عند كل عربي هذا اليوم التاريخي اللي سطرت فيه الجندية المصرية بكل قوة وبكل عزيمة وبكل فخر درس يدرس في الأكاديميات العليا للدراسات العسكرية حتى الآن درس النصر درس الأبور علشان كده النهاردة هنتكلم عن رمضان بشكل خاص جدا وبشكل مختلف جدا اختاروا معانا الضفن العزيز برحب حضرتك مرة تانية أهلا بيك يا أهلا هذه حالة يعني أخاذة وتصيتر عليك جدا فيعني أحيانا الواحد يعني عقل لسانه فما شعره من أين هي منطقة يبدأ لأنه كل المناطق ثرية وكل المناطق قوية وكل المناطق مهمة وكل المناطق متغزلة وواكية من جوه يعني حسيس كله إلا الرمضان أو بالتحديد العاشر من رمضان كان حدث جلل وحدث عظيم جدًا في تاريخ الأمة العربية كلها العبور عبور خط بارليف. طبعًا. استبسال الجندي المصري الصامت صابر المحتسب. الصايم. الصايل. طبعًا. وهو بيعبر غير مبالي على الإطلاق بأي خطر ولا بأي تعب ولا بأي إرهاق. شوفنا ذا كتير وإيش من خلال افلام السينما يمكن انا كنت شويه محظوظ كان عندي 8 سنين في حرب 73 قليه من قبل كتبته عشت الحرب عمري 8 سنوات وكان لي اخ في القوات المسلحه وكان بيحارب وكان وكان البيت عندنا في حاله طوارئ قصوى كنا في حاله ترقب شديد طول الوقت I الراديو، the حط الراديو، father put the كان and and نسمع كان hear the والبيانات and وكان military news طبعا الناس was فيها وكانت طبعا people focused on it and it was very close to people the name of the shepherds yes so all the time we are in a situation in a situation between the السينما كان لها دور البطولة الحقيقة أيه. ولازم نذكر ده من باب التخدير لهذا الوسيط الكبير والمهم جدا جدا حالة التوثيق شادي عبد السلام قدم لنا فيلم مهم جدا عن العبور بعد الحرب بسبعة تمن شرور مم. ده كان الأقرب زي ما نقول كده في أوج الفخر بالضبط جير الشمس مم. وووأدمننا الحالة كما هي حالة العبور حالة الاستنهاض حالة إذا ما قلت الفداء يعني مجابهة الخطر برأي شادي عبد السلام المختلف جدا شادي عبد السلام المختلف وبعدين رحنا شفنا بقى ال الافلام تانية زي مثلا العمر اللحظة والرصاص لا تزال في جيبي الرصاص لا تزال في جيبي على وجه التحديد بدأ من عقاب النقص وأخيرا وهو ده الصح لأن التحضير للنصر بدأ من أعقاب سبعة وستين يعني هذا النصر لم يأتي من فراغ ولكن من تضحيات كثيرة وتكتيك وتخطيط وعمليات فدائية وعمليات مقاومة مهادة للنصر أكثر وده اللي عملوا فيلم من ممر يعني بدأ من يعني وصق لحرب الاستنزاف وانتهى عندها بما يوحي أن في جزء تاني عن حرب أكتوبرا فالالعفاء السينمائي في هذا المدمار م. وهذا المجال Sorry. لم ولن ينتهي لأنه سري بطبيعة الحال كل قصة كل جندي عائد أيوة. أو واحد يحكي عن جندي استشهد هي قصة هي فيلم من أفلام هوليوود لأن أيوة. إحنا لو سمعنا قصص البطولة مش هنصدق هنفتك نقول لهم دول كانوا بنادمين عاديين زينا صحيح لو شفنا قصة المحارب م. علي عبد الجواد الرجل م. اللي فقد ساقيه وأحد وهو بي بي بيضرب على طيارة بسلاح بسلاح المتريفيوز العادي اللي في ايده ده, ده وفرقه قوي وهو فاقد سقيم يعني ما كانش حاسس بحاجة ما اناش حاسس بحاجه ولما جه في برنامج تلفزيوني عرض لهذه الصوره الملحميه الفدائيه الكبيره واللي اطلق عليه الرئيس جمال عبد الناصر البطل الشهيد لقب البطل الشهيد ده كان في في الاستلذاف فالنصر آآ آآ لم يأتي من فراغ نعم ولم يأتي من فراغ أدا من قصص كبيرة وعظيمة بشخصيات أعظم مصرية نعم فكرة المعيشة لأجواء الحرب يمكن قدمها في المبدور قدمها في المبدور على وجه التحديد كان الأقرب لفكرة المعيشة لأنه اهتم اه اه بالجبهة الداخلية أيها شاف يعني جاب كده صور عن ال ال الجبهة الداخلية وفرحة الناس بالنصر والأول بان سكاري عمله عن عبور خط برليف والفنان محمد رضا وصيحات ال المصريين البسطاء المصريين البسطاء في الحي الشعب والشربات اللي توزع صحيح البعض أخذ على الفيلم إنه ازاي كان في شهر رمضان وبعدين ما هو ما هو ده حصل بالليل يعني بعد الفطار ما وزعوا الشربات ف يعني تفهم كده أيوة. ده كان آه ملمح اجتماعي مهم جدا جدا عن احساس الناس البصفاء بي بالجيش بيحارب نيابة عنهم وبيدافع عن الأرض والعرب الرصاصة دي معي من سنتين كنت شائلة عشان أتي واحد دمر حياتي لما رفت سينا كانت معايا ولما قامت الحرب وحصل اللي حصل برضه كانت معايا ونهار بانا محتار اقتل بيها مين ولا مين كل يوم بيمر علي بحس اني كنت غلطان رصاصه واحده مش كفايه كان لازم ارجع بعشره بمية بألف لا يا محمد اوعى تنهار كل اللي حصل وحكيتلي عنه انا شفته وعشته واعترف اني كنت على وشك لنهار فعلا لكن ده طبيعي بعد هزيمه اي دوله بعد الهزيمه لازم يطلع على السطح نفايات وتموت فينا حاجات حلوه كنا بنحبها لكن المعدن الاصيل عمره ما يصدي ومصر اصيله رصاصها ديها محمد ليها مكان واحد صدر الطيار اللي طردك صدر العسكري المحتل الارض المدفون فيها زمايلنا لو دول ماتوا كل النفايات هتموت والصدا هيخرج من حياتنا <تصفيق> فغارة من غارات العدو سمعت واحد فيكو بيقول لازم نخليه يدفع تمن مين اللي قال كده أنا فد يظن مش أنا بس اللي سمعتك القيادة كمان سمعتك صدرت لنا العوامر باننا نقوم باغارات انتقامية بافراد وراء خطوط العدو في كل سينة عمليات القيادة بتسميها استنزاف وانا مصر سميها طبعا كل هذه الافلام يمكن الافلام اللي كانت وصلت للالوان او لو رجعنا شويه للفداء هنلاقي برده في افلام للفداء هي ما قبل النصر الافلام الابيض واسود ايضا كان لها مشاهد رمضان كان في مشاهد مهمه جدا ما نقدرش ننساها مع ممثلين كبار وعظماء شبيتين على طول طبعا الافلام الرائعه النجم العالمي عمر شريف شفنا الفيلم ده بالتحديد في مشهد فارق أيوة. يعني يعني بيحدد بي مصير البطل البطل هنا المفروض انه يعني هربان من من السلطات اللي بطردوا، السلطات الاحتلال انجليزي اللي بطردوا. عندي بيت صديق صديق خير مالوش اي علاقة بالسياسة ومش يعني غير مشتبه فيه ابدا اطلاق اللي هو الفنان حسن يوسف ومع رجل قدير ومهم وراجل يعني من الصابرين المحتاسبين برضو اللي هو الفنان القدير حسن ريال طبعا عمر الشريف بيقعد وسط هذه الاسرة ينحل اللي اتحالها وهنا المفرد عشان نقول ربما هناك أسر لم تحمل السلاح ولكنها دعمت الفجائيين ولم, ولم تكتشف الوزع الوطني بداخلها إلا عند المحافة في هذه ذي المحافة إحنا من نجدة وإحنا بعيدة الاحتلال وأنا خايف على إبني لكن ساعة الجد ساعة مصر بننسى كل, بننسى كل حاجة بالضبط. بننسى كل حاجة. الابن ده اللي هو كان في الجامعة اللي هو منزوي وبتع مذكرة ومنش داعب أي نضال ولا سياسة يتحمل مسؤولية زميله أمم. والفتاة. وال والفتاة. صيغة. ها زبيدة سروت. جميل. وقصة الرومانسية الناشئة ما بين البطل والبطلة مم. على خلفية. التقديرها لمهمته الوطنيه وانبهرها بيه ك كبطل منبهرها منبهرة ب بسالته وشجاعته وفدائيته وفي العنصر التاني اللي بيبدا طبعا بيمثله الفنان غازر اللي, اللي هو شويه مراوغ لكن في النهايه مصر اللي بتنتصر مصر الاحساس الوطني اللي جواه بي بي بي بي بيتغلب على الشخصيه المصريه وده برده في له مغزى ومغزى مهم رسالة عظيمة. رسالة عظيمة يعني, يعني الشخصي جابوا الشخصية المترددة والشخصية الانطوائية والفتاة اللي هي كل حلمها في هذا الوقت او ربية لأن هي الزوج وتعلم الطبخ وم... لا كل بيقولوا ان المجتمع كله ساعه مصر حتى. حجله حتى زهره العلل اللي ما لهاش في الحكايه خافت على عمر الشريف من من خطيبها من وشايد خطيبها اللي هو اللي هو روحها اللي كانت متعلقه بيه هو رشدي اباظه وكانت انها تبوز الجواز او تفتح الخطوبه <تصفيق> برضو من أجل بلادها ومن أجل مصر مم. هذا الحب الدفين اللي مش بيظهر إلا في أوقات الشدة <تصفيق> آه. الأم المسلمة البسيطة الطيبة اللي زي أمهات أمهاتنا كلين مالهاش دعوه لكن في وقت الجد جد, جد مم. بيخرج مم. عمر الشريف في وقت الأدام وهم حاطين الفطار على التربيزة على طربيزة السفرة وبيسألوه بإشفاق يا ابني طب كلك لقمه شو قريئك افطر مم. قبل ما تخرج فيقول لهم لا دي فرصتي لازم أخرج للشارع والناس بتفطر عشان أضمن إن الشوارع فارغة. ألا لا أو النجدة؟ وبيخرج وتفضل الكاميرا تتابعه وقلوب المشاهدين كأنها حل حقيقي. طبعاً. تفضل مرتقفة لغاية ما راح. حارس. ما يوصل لك. لغاية ما يروح لصحابه. ما ويبقى في المكان الآمن وتبدأ ال ال الحكاية والحدوثات تتواصل. اتفضل اتفضل. الاستاذ ابراهيم هيقعد عندنا كام يوم طبعا من غير بيعرف طب افرض ياخويا طب افرض حد أحسن احسن حاجه نقفل الباب علينا بالمفتاح ونعمل نفسنا بيه بقى ده كلام طب ونأكل ونشرب ازاي وبابا يروح يدواني ازاي أفتكر أحسن طريقة أن كل شيء يمشي طبيعي عشان من الفش الأمزر وإذا حد طب علينا نبقى نتصرف نخبي أستاذ براين في أي حد وهو ذا رأي كمان نسيب المسائل لظروفه روح يا نوال عملية فنجا أهو الأستاذ براين حاضر يا ماما الله من ها إيه مالك دحين تينا البيت سنية عندك حق دي وجودها خطر وما يصح تعرف أي حال فعلا دي بيت صغير ما فيش قدامنا غير طريقه واحده ادب معايا خناق الرب سما وبعدين اندل البواب يجي روحها للامه والنبي انتي قلبك قاسي يا نوال يا شيخه حرام عليكي يظهر ما فيش قدامنا غير الطريقه دي يلا يا بنت روحي لها استاذ كمال القاضي الكاتب والنقد السينمائي يمكن هذا المشهد الرائع في فيلم في بيتين رجل اللي زي ما قلنا جسد به عناصر وأبطال الفيلم هو ببساطة أقل هو ده الشعب المصري البسيط اللي ساعة الجد زي ما حضرتك قلت يبقى هو رجل واحد يبقى الأهم مصري مش أهم أي حاجة تانية بنروح منه للأفلام الفداء المباشر اللي زي ما حضرتك قلت زي العمر لحظه زي بدور زي الرصاصه لا تزال تجيء بهذه الافلام اللي جسدت بساله الجندي من خلال أيضا مجموعة من القصص الاجتماعيه اللي ورد ازاي الشعب المصري وهو الرغان يعني يمكن الرهان كان مش على السلاح لان أي ورق ألم لو مسكنا ورق ألم وكتبنا هنا قوة العدو كان نقول ضرب من الجنون أن تخرج مصر لمثل هذا الحرب مثل هذه الحرب ولكن كان الرهان على الرجل المصري أو الجندي المصري اللي فعلا كسبنا به الرهان كسبنا الرهان ببثالة الجندي المصري وثقة الشعب فيه م. قوه الجبهه الداخليه وثقتها المتناهيه في قواتها المسلحه وتاييدها الكامل لها ايمانها المطلق بالقياده السياسيه ا تدعيات وال وال والمرقبه والوعي اللي كان بيتمتع بيه الشعب المصري وما زال الوعي في في وقت المحنه وقت الشده يعني يقول احنا اللي بان احيانا ان احنا ايه ممكن نبقى بنحب الفرح بنحب مش عارف ايه الهيصه الكوره الحاجات زي دي لكن في اوقات معينه يظهر المعدن الاصلي ايوه المعدن الشخصيه المصريه الاصيله الشعب كله وراء جيشه وراء جنوده in في situation of في a situation وترقب للانصارات and recognition in our lives, for example, and this is one of the movies that I personally love we will see a situation of love, وبين أحمد زكي العسكري اللي بيستدعى للقوات المسلحه عشان حالة الدعابة للحرب ويفضل طول الوقت يعني يتابع من من من خلال وسيط. حالة حاله حبيبتي حبيبت. ها وبعدين الدور الصحفيه الفنانه مجده اللي بتتابع المصابين في المستشفيات شفنا الفنان محمد خيري الله يرحمه مم. الله يرحم الجميع وهو مصاب ضابط في كل المواصفات ضابط المنضبط الشياكه والوسامه والانضباط والضبط والقوة والقوه والشجاعه والبساله We saw the investigation when they go to the hospital, how do they accept it? We saw the operation of the operation, God knows. We saw the operation of the operation and the knowledge of في قلوب الجنود أيوه. من يعني منبتين الصلة بيه تماما لكنه عدم لكن ع... هذه الصفة ما في... غير موجودة معدومة اللي, ما... اللي بيحل محلها هو الإقدام والشجاع مم. والرغبة في, الرغبة في, في النصر, في النصر. الرغبة في النصر مهما كانت تمام الأخذ بالسقر في سقر قديم مم. الجنود معبئين الحالة الإيمانية جميل. نشيد الله أكبر اللي بيزلزل أيوه. زلزلنا من جونا وخلي شعرنا كده يعني يعني قصائر اللي هو العباءه بتاعته وهو حارس العبور والجندي شايل حموله ثقيله على على ظهره شايل حموله ثقيله وطالع بيها بيعبر وانا الله اكبر والصيحات والميه بتاعت القناه واللي اتملت بقى لونها احمر اتغير لونها للون الاحمر والكرات التكنولوجيا اللي هي ازاي تتغلب على على الساتر الترابي ده بالميه خرطوم ميه تكنولوجيا ذكاء يعني آه. فعلا يعني هذه الحرب او هذه الحاله وهذا الفيلم اللي رصد حاله الذكاء عند الخطه المصريه لما قعدوا جابوا سيده ماجده في الفيلم وهي والجنود بيطبلوا وبيغنوا بشكل لطيف جدا ورفع الروح المعنويه من جانب ومن جانب اخر هي العدو بيشوف حاله من الاسترخاء ايوه فيش حرب وهذا المهندس المصري العبقري اللي كان في السلاح في سلاحه بيؤدي خدمته فجت له وطلب ان هي بقى الرقيب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أنا ذاك فقبل أن هو يقابله فقال له الفكرة فبقت حجة رائعة وابتدوا بالفعل يستوردوا المواتير والخراطيم وما إلى ذلك على أنها للدفاع المدني في حاجة تانية والتجارب في حاجة تانية. بالزبط في حاجة تانية كمان يمكن الف... ال... الأفلام اللي عملت عن أكتوبر ما أجبتها بوضوح هي. فكرة الشفرة النوبية النوبية اللي, اللي بدأ الجنود يتفاهموا بيها مع بعض أثناء الحرب وبالذات في الحرب الألكترولية الجندي أيضا مصري وهو اللي اقترخها جندي مصري قال الدقاءت بتاعهم تخيفين من إيه نحن عندنا حاجة محدش وزهل ال الجيش العدو no. و و ال بيستخدمه ايه ايه لغة دي ولا هي الصيني ولا هي هندي ولا هي اسباني ولا هي اي لغة ومرت السنين وكرم هذا الجندي الرائع من رئيس عبد الفتاح السيسي الله. يعني كرم آه. و وجاء بنفسه من النوبة واصبح طبعا رجل كبير رجل جميل جدا هي دي بقى مصر اللي ما بتنساش ابنها no. شوف يتكرم بعد مضيه كم سنة no. وبحثنا عنه وجبنا جلد. عشان نكرمه وفي في كل تفصيله, وفي تفصيلة غاية في الدقة مهمة آه. جدا آه. وكانت من أسباب مصر طبعا الـ الـ سلامة الخطة سلامة الاستعداد للحرب التكتيك للحرب هو ده الجيش المصري العظيم مم. اللي كلنا ايه سقع فيه وسعه صدر القائد انه يسمع لجندي مجند بسيط ممكن يكون مش مكمل تعليمه فيوافق انه يسمعه فيقول له يا فندم ما نستخدم الشكره النوبيه فياخدها ويطلعها للقياده العليا فيتفقوا عليها يعني كان كل مصر من الصغير للكبير تحلم باليوم ان الموتور هيعمل صوت أيوة. وهم عايزين الموتور ده ما يعملش صوت عشان انتبه ينتبه، فيجي عسكري بسيط جدا يخترع حاجه كاتم للصوت الموتور ويبقى مهم ومفيد جدا ويصعد الموتور بتاعه علشان لو عطل يبقى هو يتواجد هو صاحب دفضع حتى تؤدي الفكرة وتدمير إلد وكانت رد قوي جدا بعد 67 ما فاتش على وقت احنا على فكرة موجودين استنونا استنونا لقد في بنا تار كبير إن بدل ما تضضع يقوم ويغطس حوالي 6 كيلو هيقوم على الأقل مسافة 23 كيلو علشان يوصل من الإلد فرصه لكل فايت فيكم يا سياد راضي عبد قد ايه وقت يا سياسي قادر يستوعب التدريبات الجديده تمام يا فندم جماعات قدر بشريه كانت للتدريب تمام يا فندم جماعات قدر تدريب يا تدريب يا جماعه ابدع تدريب وبعدين الغفف لمسافة 2 كيلو على عمق 700 فيه وقت محدد للروح لا اساس التدريب هيوصل لحد الجزيرة ويرجعوا بعد ساعتين استاذ كامير القضي يعني متعيري أفلام أكتوبر أو كلام عن أكتوبر ومحتاج ده حاجة موسوعية <تصفيق> يعني مش هنخلص كلام لكن وقت حلقتنا للأسف بيخلص وعايزين نختم مع حضرتك بماستر سين أو حاجة اتفقت عليها كل الأفلام حضرتك استشعرتها في المشاهدة حاسس أن هي دي اللي جمعت كل الأفلام مع بعض مهما اختلفت القصص والسيناريوهات وطرق الإخراج والمشاهد الفداء In الفداء first جندي وضع العلم على الجانب the من on the other side of the channel. Yes. The والعلم وقعش من ايده وزميله جري استلمه وغموش ان المكان ده في ضرب نار مع إنه ممكن يلاقي نفس مصيره ممكن ملوك ممكن مليون مين عشان ما طلع في نقطة في مكشوفة مكشوفه ولا ورمزيه العلم طبعا الثاني يضرب بغل ايوه اكيد وبيستهدف اللحظه الحاسمه والمهمه والثاني مصر لان دي لحظه انتصار الانتصار السيادة على المنطقة دي دي على مصر الحبيب قوة اللي هو آه. الفارق بين الحق والباطل بالضبط. قد كده اللي بيدفع الحق مش هامه آه. وقد كده ال... في غل في الباطل القوة الإيمانية اللي كان مزود بيها الجندة المصري إيمانه بوطنه إيمانه, إيمانه بربه وإيمانه بوطنه إيمانه بعقدته القتالية إيه إيه إيه إيه إيه انتماؤه اللي مفهوش أدنى شك لقوات المسلحة الباسلة والدور العظيم اللي هو عارف انه يقوم بيه وانه بيغير التاريخ بيغير الخريطة في عقاب 67 كانت حاجة وبعد الاستنزاف كانت حاجة وبعد اكتوبر بقت حاجة تانية خالص فعلا المستمعين الكرام يمكن يعني انتصار اكتوبر اللي بيوافق العاشر من رمضان اللي كان طبعا السادس من اكتوبر هو نصر مختلف تماما مش عند اي مصري فقط ولكن عند العالم وعند العرب كل واحد لي خصوصية بس احنا كمصريين لما بنشوف اي فيلم سواء كان ابيض اسود سواء كان ملون بعدها بمئة سنة لاجيالنا اللي جاية هيظل شيء واحد دايما يذكرنا بهذا النصر وهو كلمة الله اكبر الله اكبر عندما رددها الجنود وهم يعبرون القناه ليعيدوا مرة اخرى الارض المختصبة الى حضن الوطن الله أكبر بكل جندي مصري مرابط حتى الآن على حدود مصر يحاول أن يدافع عنا فنستطيع النحية بسلام وهو يواجه الإرهاب على الحدود كل يوم بصدر رحب وعقيدة قتاليه قوية ويحمل في صدره الله أكبر بسم الله. بابا ابو بلال اصل الفاطر يا طب نان نام ان شلت ندمه قوم يا عايزكم الطبق ده ده كان برده النهار اللي فات التهينه وينزل تحت باين صح الطبق ده طالع نازل من اول رمضان لغايه خمسين هو طبق مين رمضان في السنه إعداد وتقديم منال ماجد هندسه اذاعيه اسامه القاضي